وإلا بيع العربون وإجارته فيصح لما روى نافع ابن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا ذكره في المبدع وهو أي بيع العربون وإجارته أن يشتري شيئا أو يستأجره ويعطي المشتري البائع أو المؤجر درهما أو أكثر من الدرهم أو أقل منه ومن المسمى صفة لدرهم ويقول له إن أخذته أي أخذت المبيع أو المؤجر وسواء عين وقتا لأخذه أو أطلقه صححه في الانصاف فهو أي درهم من الثمن أو الأجرة وإلا أي وإن لم أخذه فالدرهم لك أيها البائع أو المؤجر فإن تم العقد فالدرهم من الثمن أو الأجرة وإلا بألم يتم العقد فالدرهم لبائع ومؤجر كما شرط لما تقدم هو بيتكلم في هذه عن بيع العربون ما هو بيع العربون تعريف بيع العربون هو ان يشتري الرجل بيع العربون ان يشتري الرجل شيئا او يستاجره ويعطي بعض الثمن او الاجره ثم يقول إن تم العقد احتسبناهم وإلا فهو لك ولا آخذه منك رجل يشتري قراط أرض من رجل فيقول أشاري هذا القراط بعشرة آلاف هدفع عربون خمسمائة جنيه لو أنا قلت لك إن شاء الله بعد شهر وأخذ هذا الخيرات هذه الخمسمائة ستكون من العشرة آلاف لم آتي فهذه الخمسمائة جنيه لك أيها البائع دا بيع الايه دا بيع العربون طيب ما حكمه فيه قولان القول الأول التحريم أنه التحريم لا يجوز وإليه ذهب جمهور العلماء ذهب إليه جمهور العلماء واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان وأجيب عن ذلك بأن هذا الحديث ضعيف ضعفه أحمد لما سئل عنه قال ليس بشيء نقله ابن القيم في البدائع وضعفه البيهقي والنووي في المجموع. وابن حجر والألباني في ضعيف الجامع والشوكاني أيضا في نيل الأوطار فهذا الحديث حديث ضعيف وهو عمده ما استدل به جمهور أهل العلم القول الثاني أن هذا البيع جائز واستدل به وقال بذلك الإمام أحمد رحمه الله أن بيع العربون بيع جائز قال به أحمد بن حنبل ومحمد بن سيرين وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابن عمر أنه أجازه وقال ابن المسيب لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا قال أحمد هذا في معناه واستدل لجواز هذا البيع عن نافع بن الحارث انه اشترى دارا للسجن من صفوان ابن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له وإن لم يرضى فالاربعه فالأربع لصفوان، هذا هو بيع له، إن رضي عمر فيكون من الثمن، وإن لم يرضى فالأربع تكون لمن؟ للبائع اللي هو صفوان وهذا صحة بيع العربون أخذ به المجمع الفقهي المنعقد في دورته الثامنة من واحد إلى سبعة محرم الف قال في قرارات المجمع الفقهي يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءا من الثمن اذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء وبهذا يكون انتهى الدرس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله الهلال. استغفرك واكتب إليك والصحيح هو قول الامام احمد وما قرره المجمع الفقهي توله؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها. الله مشفى كل مريض مست. الله مشفىها ربنا شفاء لا يغادر سقنا. الله مشفى شفاء لا يغادر سقنا. مين؟ أمي صرت الباعي على إيه؟ Get him